فوردجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أُدِنت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل وينوى يوم إذن المكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين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 فَقَدْرَنَا فَنِعَمَ الْقَادِرُونَ وَإِلَوِيَ يَوْمَ إِبْلِي الْمُكْذِبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتَ أَحْيَى أَمْوَّ وَأَمْوَاتَ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاتِيَ شَامِخَاتٍ وَأَثْقَيْنَاكُمْ مَا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 إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ من المكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون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 إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي ظَلَالٍ وَعُيُونٍ وَفَوَاكِهَمْ مَا يَشْتَهُونَ كُلُّهُمْ أَشْرَبُوا هَلِيَّةً بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّكَ ذَالِكَ نَجِيزُ الْمُحْسِنِينَ وَإِلَى يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مدرمون وإنو يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم ركعوا لا يركعون وإنو يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمن